لكم نذير مبين أن اعبدوا الله وأتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى أجل الله إذا جاءنا يؤخر لو كنتم تعلمون قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَاسْتَرْشَفُوا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا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 يُرسل السَّمَاءَ عليكم مِدْرَاراً وَيُمْدِدُكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَكُم جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَكُم أَنْهَاراً ما لكم لا ترجون لله وكارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا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 والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبل فجاء قال نوح ربي إنه مع صوله واتبع من لم يزده ماله وولده لا خساره ومكروا مكرا كبار وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن وددا ولا سواء ولا يغوث ويعوق ونسرا وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا مِّمَّا خَطِيئَاتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ أن صار، وقال نوح الرّب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلُّ عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كف. رب فَرَأَى رَبَّكَ فِي الَّذِينَ وَلِوَالِدَيْهِ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتَهُ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إلَّا تَفَارَى